عَلِيمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ وَلَكِن لَّا تُعَايِدُونَ نَسْرًا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ولا تعزموا قدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا أَنَّ اللَّهَ غفور حَلِيمٌ لَا دناح عَلَيْكُمْ إن طلقتم النساء ما لَمْ குுன்கல்மம்மஸுன் وَلَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُونَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْرِضِ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 فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى وَلَسَنَ سَوْفَ الْفَضْلُ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِير